بوك تو شيفئيم وأربعة أربعة وسبعون أربعة وسبعون لفكش ما شهو رجاء الشيء رجاء الشيء إفشار ليستبر هل يمكنك أن تقص شري هل يمكنك تقصلي شري بكش مي من فضلك ليس قصرا جدا من فضلك ليس قصرا جدا بكش ط من فضلك اقصثر بقليل من فضلك؟ اأكثر بقليل تخل للفاح منط هل يمكنك تظهير الصورة تتحيد الفلم هل يمكنك تظهير الصور تحيد الفلممن ساوت على الهسك الصور موجدة على السديصور موجة؟ مس بسلمةصور موجدة في الكامميرا موجدة في الكامرا تخل كانت ش هل يمكنك صلاح الساع هل يمكنك صلاح الساع؟ الوجال الوج تال حصل غيك البية فرغة البار فارغة تخل جه خسا هل يمكنك القميس هل يمكنك قو؟ القم تخل لخة منغم هل يمكنك تنظيف القميس هل يمكنك تنظيف البنطلون تخل لتائت اليم هل يمكنك صلاح الحذاء هل يمكنك صلاح الحذاء؟ تخ تش هل يمكنك أن تعاطني ش نار هل يمكنك انطاطني شلة نار ش فرغم أوم هل معك كبريد أو وال هل معك كبريت أو والع ش معافاء؟ هل عندك من فض سجائر هل عندك من فضت سجائر جارم دخن السجار تدخن السجارجارات دخن السجائر تدخن السجارة؟ أتا معشن مكترت أتدخن الغليون أتدخن الغليون